بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ما له وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبثن في الحطمه وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده